الله أكبر, الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر سبيل والحمد لله سبحان الله أكبرتا وعظينا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تدريبا كثير.